في الاخرتهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليهم آياتنا ولا مستكفر ولا مستكفر كأن لم يسمعها كأن نفيا 113. فبشره بعذاب أليم 114. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 115. لهم جنات النعيم 116. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 117. خلق السماوات بغير عمد درناها وألقا في الأرض رواسيا أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا فيها من 126. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لله ومن يشكر فإن نما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال للقمان لبنيه وهو يعرضه يا بني يا بني لا تشرك في الله. إن الشرك لظلم عظيم. 119. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا, وهنا على وفصاله في عامين 110. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير 111. وإن جاهداك على أن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 ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرته وباقله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ولا كتاب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 وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإن الله عاقبة الأمور ومن كثر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم فننبئهم بما عملوا إن إن الله عليم بناة الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 119. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 110. لله ما في السماوات والأرض 111. إن الله هو الغني الحميد 112. ولو أن ما في الأرض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 119. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 110. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج إنها رفِّ الليل وسخر الشمس والقمر كلُّ يجري كلُّ يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن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 لصبار شكور وإذا غشيهم موج كالغلل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا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 لا يغرّنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا